وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قِنْدِيَةٌ وَانْتَهِيَ لكم, لَكُمْ فِيهَا مَسْغًا فَذُوقُوا مِنْ مَغْرَمِ رَبِّكُمْ وَتَرَى الْبُدْنَ بسم الله عليها خواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كَذَلِكَ تَخورناهكُم لا عَكُم تَشكُول كذلكَ تَر مادَكُ لا عَكُم